الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين الحمد لله الذي لا تستفتح الكتب إلا بحمده ولا تستمنح النعم إلا بكرمه الحمد لله الذي لا شأن يشعله ولا نسيان يذهله جل عن مثل يشاكله أو ند نظير يقابله الحمد لله النافذ أمره الدائم بره الشديد بطشه وقهره الواجب حمده وشكره لا يرجى إلا نفعه ولا يخشى إلا ضره الحمد لله المتغالي عن الأنداء المقدس عن النقائص والأغداد المتنزه عن الصاحبة والأولاد المقدس رافع السبع الشداد المطنع على سر القلوب ومكنون الفؤاد الحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا ونشكره على الدوام كثيرا أعطى خيرا كثيرا وصرف عنا شرا كثيرا فسبحانه فسبحانه فسبحانه من اله غفور رحيم يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام سبحان الذي تلطف بالعذ وقالب سبحان من لبس المجد وتكرم سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحانه عز وجل قسم الرزق وقدر الأجال وله الحمد على ما حصل سبحان الذي خلق كل شيء فقدر وعلم مورد كل مخلوق ومصدر وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطر فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدما ولا خاذل لمن نصر ولا ناصر لمن خذر سبحانه من وثقت بعفوه هفوات المذنبين نفوسها وطمعت بكرمه وطمعت بكرمه آمال المحسنين فما قطعت طمعها وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين فسمعها يا من يا من يجود على عبده بالنوال قبل السؤال ويغفر لمن تاب اليه ولو بلغت ذنوبه عدد الامواج والحصى والتراب والرمال يا من باب يا من باب هو مناخ الامان قوم حق اوزا يا من بسط العفاد ال اليه الايدي بالذل والضراعه وتضرعوا اليه بالانكسار في عاد الساعه نسالك اللهم ان تجعلنا في هذا الشهر من المقبولين اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وقام ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وقام ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء من انت علينا بمنتك وكرمك فأدركنا شهرك الكريم وأعنتنا فيه على الصيام والقيام اللهم بأتمها علينا بالقبول والإجاب اللهم أتمها علينا بالقبول والإجاب اللهم نور بكتابك قلوبنا واغفر به ذنوبنا واستر به عيوبنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا اللهم أخلص به ضمائرنا وأصلح به سرائرنا واشفي به مرضانا وارحم به موتانا واغسل به ذنس خطايانا اللهم إنك سميته مباركا فارزقنا به من كل بركة. اللهم إنك سميته مباركا فارزقنا به من كل باركة وجعلته نجاتا فنجنا به من كل هلكة عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم لا تجعل القرآن لنا مماحنا ولا الصراط بنا زائلا ولا الصراط بنا زائلا ولا سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عنا معرضا ولا موليا واجعل حننا اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا اللهم اوردنا حوظه واسقنا منه شرابا روية اللهم عطفت علينا قلوب الآباء ونحن صرار وضاعفت علينا نعمك ونحن كبار وواليس إلينا برك مدرا وجهلنا وما عاجلتنا مرا فلك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفار ولك الحمد فارزقنا الجنة واحجب عنا بعفوك النار اللهم إن كان في سابق علمك انت جمعنا في مثل هذا الشن فبارك اللهم لنا فيه وإن قضيت, وان قضيت بقطع اجالنا وما يحول بيننا وبين فاحسن الخناقه على بقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نسألك مسألة المسكين ونبتهم إليك ابتناء المذنب الذليل وندعوك دعاء الخاء الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفء اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك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 أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جنات النعيم اللهم يا حي يا قي 1 الجواد ومنك الجود أنت الكريم ومنك الكرم أنت القوي ومنك القوّة أنت العزيز ومنك العزة أنت الجواد ومنك الجود أنت العفو ومنك العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه إنك تعلم خائنة الأعين وما تحفي الصدور اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم جد علينا بجزيل النعمة وأصعفنا بثتابع الآلاء وعافنا من نوازن البلاء وقنا شماتة الأعداء وأعذنا من درك الشقاء وأحطناها برعايتك الجميلة بالصباح والمساء اللهم اجعلنا ممن يؤمن بنقائك ويرضى بقضائك ويقنع بعطائك ويخشاك حق خشيتك اللهم يا حي يا قيو يا مصلحي الصالحين يا مصلحي الصالحين يا مصلحي الصالحين اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم ردهم اليك ردا جميلا اللهم حبب اليهم الايمان اللهم زينوا في قلوبهم اللهم كره اليهم الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلهم من الراشدين اللهم نسال اللهم اصلح شباب المسلمين عام والشباب الحاضرين خاصه اللهم ردهم اليك ردا جميلا اللهم ردهم اليك ردا جميلا اللهم اجعلهم هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم احمهن من التبروج والسفور اللهم اجعلهن صالحات مصلحات هاديات مهديات واجعلهن في الجنات الحاضرات منهن خاصة والغائبات اللهم ثبتهن واحفظهن اللهم احفظهن بحفوك اللهم يا حي يا قيوم اللهم جنبهن دعاة الفتن يا سميع الدواء يا قريب مجيب اللهم يا حي يا قيوم قلت وقولك الحق إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أنائك أن يكونوا من المهتدين اللهم اجعل عامر هذا المسجد اللهم اجله من المهتدين الله